بسم الله الرحمن الرحيم ال افلام كتاب ن ح ك م ت اياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير ا لا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير و أ ن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى و ي ؤ ت ك الذي فضل فضله و إ ن تولوا ف إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم كبير إ ل ى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أ ل ا إ ن ه م يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه عليم بذات الصدور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 أ ي ك م أ ح س ن عملا ولئن قلت إ ن ك م مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا ان هذا إ ل ا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب إ ل ى أ م ة م ع د و د ة ليقولن ما يحبس أ ل ا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن َِ اذقنا ََْ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ منا َِّ ر َ ح ْ م َ ة ً ثم َُّ نزعناها ََََْ منه ُِْ إ ِ ن َّ ه ُ ل َ ي َُ و س كفور ٌَُ ولئن ََِ اذقناه ََُْ نعماء َََْ بعد ََْ ضراء َََّ مسته ََُّْ ليقولن ََََُّ ذاب َ السيئات ُ عني َِّ إِنَّ فرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره واجر كبير فلعلك تائكم بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أ ن يقولوا أ ن يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز لو جاء معه ملك إ ن م ا أ ن ت نذير والله على كل شيء وكيل أ م يقولوا نفتناه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من, استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله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 بريء مما أ ع م ل و أ ن ا بريء مما تعملون فلعلك تارك بعض ما يوحى إ ل ي ك وضائق به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز نوجا م ا أ ن ت نذير والله على كل شيء وكيل أ م يقولوا ن ف ت ر ا ه قل فاتوا بعشر ص و ر مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين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 ويتلوه شاهد من هو من قبله كتاب موسى إ م ا م ا و ر ح م ة أ و ل ئ ك يؤمنون به ومن يكفر به من ا ل أ ح ز ا ب فالنار موعده فلا تك في مريه منه إ ن ه الحق من ربك ولكن أ ك ث ر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا أ و ل ئ ك يعرضون على ربهم ويقول و نشهدها ا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أ ل ا ل ع ن ة الله على الظالمين أ ل ا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره م كافرون أ و ل ئ ك لم يكونوا معجزين في ا ل أ ر ض وما كان لهم ما ن ء يضاعف لهم العذاب ما لهم كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أ و ل ئ ك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أ ن ه م في ا ل ا خ ر ت هم نخسرون إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و أ خ ب ت و ا إ ل ى ربهم أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين ك ا ل ع م ى والصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ ف ل ا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه إ ن ي لكم نذير مبين لا تعبدوا الا الله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 قال إ ن م ا ياتيكم به الله إ ن شاء وما أ ن ت م بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إ ن اردت أ ن انصح لكم ان كان الله يريد أ ن يغويكم هو ربكم و إ ل ي ه ترجعون أ م يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي إ ج ر ا م ي و أ ن ا بريء مما تجرمون واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 موسوعه ا و ن من ي ا ه ع ذ ا ب ي ل س ي ه و ي ح للعلوم ع ي ه ذ ق ي م حتى إ ذ الاسلاميه ن نحمل كل زوجين وأهلك إلا م ن س ب ق ع ل ي ه ا ل ق و و ل م ن ا آمن, آمن معه إ ل ا ق ل ي ل و ق ا ل ا ر ك ب و ا ف ي ه اسماء ب ل ل ه م ج الله و م ا إن ربي ل غ ف و ر ر ح ي م وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا, معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إ ل ى جبلي ع ا ص م ن ي من الماء قال لا عاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أ ر ض ب ل عيماءك ويا سماء و ق ن ع و غ ي ظ الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجود ي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إ ن ابني من اهلي و إ ن وعدك الحق و أ ن ت أ ح ك م الحاكمين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 و إ ل ا تغفر لي وترحم ن ي أ ك ن من الخاسرين قيل يا نوح ه ب ط بسلام منا وبركات عليك وعلى أ م م ممن معك و أ م م سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ن ل ي م تلك من انباء الغيب نوحيها إ ل ي ك ما كنت تعلمها أ ن ت ولا قومك من قبل هذا فاصبرن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و إ ل ى عاد ن خ ا ه م هودا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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركين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 فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو آ خ ذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به إ ل ي ك م ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجيناه ان الذين آ م ن و ا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا ب آ ي ا ت ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه أ ل ا إ ن عاد كفروا ربهم أ ل ا بعدا لعاد قوم هود و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره هو أ ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم تو اليه إ ن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ات هانا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم ارايتم وقعت وآتاني على بينة من ربي من منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم آ ي ه فذروها تاكل في ارض الله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 فلما راى ايديهم لا تصل إ ل ي ه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخافن ارسلنا إ ل ى قوم لوطا وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاقا ومن وراء إ س ح ا ق يعقوب قالت يا ويله اليد وانا عجوز وهذا ب ع ل ي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله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 أطهر لكم ف ا ت قالوا و ا ل ه ف ا ت ق ا لقد ل ولا أليس رجل ه تخزون منكم في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ا ا ل ل و ق علمت ما لنا في بناتك من حق و إ ن ك لتعلم ما نريد قال لو انني بكم ق و ة قال لو ان لي بكم ق و ة نواوي إ ل ى ركن شديد قالوا يا لوط إ ن ا رسل ربك لن يصلوا إ ل ي ك فاسر ب أ ه ل ك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أ ح د ولا يلتفت منكم أ ح د إ ل ا م ر أ ت ك إ ن ه مصيبها ما أ ص ا ب ه م إ ن موعدهم الصبح أ ل ي س الصبح بقريب فلما جاء عليها حجارة من سجين من مسومة عند ربك وما أ ط ر ن ع ل ي هي ا حجارة ج من س ن من و د مسومة ربك الظالمين هي من ا ببعيد و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره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 بقيه الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين وما أ ن عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أ ص ل و ا ت ك تامرك أ ن نترك ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا أ ص ل و ا ت ك تامرك أ ن نترك ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا او أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك لانت الحليم الرشيد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 وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إ ن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إ ن ا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز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 سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إ ن ي معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا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 ولقد أ ر س ل ن ا موسى باياتنا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاتبعوه أ م ر فرعون وما أ م ر فرعون برشيد يقضوا قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القران قصه عليك ذلك من الباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أ ن ف س ه م فما أ غ ن ت عنهم الهتهم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 ان اخذه اليم شديد ان في ذلك ل آ ي ة لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إ ل ا ل أ ج ل م ع ذ و د يوم ياتي لا تكلم نفس الا ب إ ذ ن ه فمنهم شقي وسعيد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 ففي ا ل ج ن ة خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل ر ض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريه مما يعبدها هؤلاء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 فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أ و ل و بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا, إلا قليلا مما انجينا منهم واتبع الذين ظلموا أ ت ر ف وما ا وكانوا فيه ج ر م م ي ن و كان ربك ليهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أ م ه واحده ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك ولذلك خلقهم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 لفضيله الدكتور محمد راتب غ النابلسي ف ع ت ع